وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اما بعد مبارك السنه مع عمتي جمعه مع عمتي اسرانا حد نزول الحجه شحن 430 شوعات هجريه كم اون اسران 3 سبتمبر كلته شحن 10 6 ميلادي اتبقت سالين ووصلوا لنا درسين هاي اصول الثلاثه لم عمتي ا بشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يشرحها على اليوتيوب اذا خيت اب زي بارك الله فيكم السودماني أركان اركان الايمان نازلنا مالتي مغنيته مراتب الدين ها شباب عندي مك مراتب الدين اب سلس اولا على الاسلام احسنت عمر بدحريو سنت عبد الرحمن الايمان سالسي تقدر انت تغن الله الاحسان اذاه درجاتات ناي دين بلا ما لاكن انت زلعت انت تغن الله ركن ايش الاحسان جيم كا وسيدنا حجي ان شاء الله حتى ركن السادس والاخير من أركان الايمان شادي شيتي ركننا وسدازلنا ناي اركان الايمان ابزح في الشيخ ابن عسيمين كابت الايمان باليوم الاخر اخيرا فمزلوخ نامن ما ترجسته معالتي مالتي الدنيا ود قال معالتي يوم الاخر نبلو مالتي حتى تز موته فقد قامت قيامته ولا قيامة نفخ الصور ايركب الا ده انبر تموتوا نبعلوها قيامه موته مالتي تسوم اشرار خلق الله بما اماجر الشخص حسابتي نفقه السور اسرافين نفقه السور زقبر يصنحوا مالتي شو اقول نفقه واحده كلهم بحنسابوا موته مالتي انزم زلو كنذكر كنامن له خمزل الناشف من غسيمين احبرنا اخر زبسه حنا له مالتي بزعبه جنه رب سبحانه وتعالى جنان جهنم من كم خلق حجون علوه ولا لا لا كلتين ون اي ارقى اي بلاوي اي دمسه اي فرسه ابدا كلتين جنان جهنم كنحي حجون ابزوان نازع اللواء رب خلي مالتي جنان اب العليين رب سبحانه وتعالى ابلع كباب لوى الجنه والرسول صلى الله عليه وسلم رايت الجنه والنار بعيني هاتين بعين عمر امنا الرسول صلى الله عليه وسلم ونار في اسفل السافلين حتى نركب زلاله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه من جهنم له زاهروا تريوز لهم كبتي تنفسناي نار له نار ابنا احد حدي تباليعله اشتكىنا رب سبحانه وتعالى بتنا حو فبقى كلته نفس كلته ما تنفس قبر الكيل ورد بس دوم ما تنفس قبر الكيل فنفس في الشتاء ونفس في الصيف الوعي. في الشتاء ابكرنت مالك فذلك ما تجدونه من جدت زمهرير زمهرير قر مالك شبطبت يبلك اصقر ازي خب نار يز وذل وخلائد ماني حرور ونفس في الصيف وزيتي حرور تري وذل له الى الرسول صلى الله عليه وسلم كب نار من صالوت ويدمانات حفاه جوص مالد حفاه خمز حببر الناس لسا خمايت تكون يا نار والله رب سلمنا ولذلك اللهم اعذنا من عذاب القبر ومن عذاب النار لنا دعانا بالزح بقىنا يجنات زار ابن حجد ماني ناينار دماني كنزارب نار كمزله والعياذ بالله ربي كنار يضحننا واما النار فهي دار العذاب التي اعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله اذا نار زاء مقصعه لي رب قرب الرباص اللهم اجد الدنيا زي بتزغبره تزخدهم نار يريد لكن رب سبحانه وتعالى يسمحوا تعذاب مالتي قال لهم قال لهم كذب الدنيا عزوبهم مالتي رب ابوهم بايقبرنا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فاتهم كفار خلود في النار خالدين فيها يد رب سبحانه وتعالى ابدا نذر الالم اد نار قومه بزمعه تزي خوصو يوم الكازي تكون متربص لنا يعني مو بس بهاللحظه حنصم ساعته وايوصلنا اب اخرت ما خلت التزيين راح ينزلوا مالت شي نار وجنه داران كلته بوتي انزلوا مقمه يا جنه او نار سيزي ربي خاب نار دحنا كتبتم سب جنة يقبرنا حتى تجنه خما ممكن حتى تقولنا ان ربي اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه فانا اعلى منزله في الجنه فازلعت منزلة فردوس الاعلى يا مني فردوسها بالنابلوا قبلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي كتم فيردوس لا عليك بربي فزيعتم كفار ابذ الدنيا مسلمين يرون انبياء ازيمم ام بالليلوم توحيد ابيهم ابشركي تقومات عوم عنادهم توم بمخلوق غزو يا الله قد افك مالته ازقلو الشركيات ازقلو كفر رب سبحانه وتعالى قدمرو مخلي قدفو بخيلي لكن يا رب سبحانه وتعالى عدل يغبط توب توبه خيبلو والعياذ بالله ابنار خالد مخلد وعقيله اهل السنه اهل الكبائر كبائر الذنوب زقبر مالتي فهم تحت مشيئه الله فهم على مشيئه الله بمشيئه الله همزون. تحت مشيئه الله ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم وادخلههم الجنه اباخره زوم ذنوب ما كبائر الذنوب ذي غبرو ما رب سبحانه وتعالى برحمانته يغفر كيعذب جنخه وخه وانت ذاع عزب يكونون اعزب لكن طول عمرهم يكونون بعذبوا لابد ان نتبع عقيده اهل السنه والجماعه خواتهم وخانهم يعني مؤمن موحد كفونه خواتي لكن ربي يعذبه اي غير اللي خله لكن نزار علم دياب جهنم زقمت لا وهذا خلاف مذهب نيمان مالك ما الخوارج والمعتزله بقنياته ايمان هي أي مكالين يوم زبلوا جزء واحد يمزم فمتى ذهب جزء منه ذهب كله اذا جزء ده حكيده حرام غير كذا جزء خبت ايمان كيدله خلاص كفير كان يحاول يعاد خوارج لهم زوم كلهم اصحاب الكبائر في النار خالدين فيها اليوم والمعتزله ارحمك الله المعتزله تحدثنا يوم خالدين في النار اليوم نبلم نزوم اصحاب الكبائر اول مقدم ابد الدنيا كافر يومنا شوف خلافنا اهل السنه لكن خوارج فليزبلهم ابد الدنيا نعم ابد الدنيا منزله بين منزلتين لو لا كفار ولا مؤمنين ابد الدنيا كفار يوم تبرون لا مؤمنين يوم لا بين وبينه منزله طفيف معتزله زي تعقيده كن فلطمت منزله بين منزلتين بر يعني لا هم كفار ولا هم طيب انت ايه ده خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن بالله رب سبحانه وتعالى حتى هم منافقين بظاهرنا هم كمسلمين كم عاملوا لكن عند الله سبحانه وتعالى كفار ومنافقين لذلك رب سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم مسمى الخلق تطرحوا تغيسوا مالك فمنكم كافر ومنكم مؤمن طيب معتزله ازاز يا اخي قربكم في سروائم مالته وحاض بالله ذم لذله الكبائر نزل حادثه شرب الخمر خمر تساتيو انتاي حكمه بالدنيات الكايم خوارج كفر بلوخو العاذ بالله منات ايمان حنسر تقودني نخيدين لا غوديلو دايو يز بهاللن ايمان يلو خلاف عقيده اهل السنه جماعه لذلك قال المخلف في النار ابزدونا كفروا اباخر اختلنا نذر الم اب نار قوم مت طيب وانتم يا معتزله انتي عقيده انتكم ازي خبر رساتي ابزدنازي انتو ابو مالتي منزله بين منزلتين ابزدنازي تاخواني مالتو بين منزلة بين منزلتين مالت لا كافر يكون ولا مؤمن يكون انتهي دا هي حكميه بله كفلتي ولسي كافر هاي بنلنا مومن فلي حكم سبحان الله بما مالت ابا اخيرا كنكمنا خوارجتي حكمناتي قلت يوم بحساب عاده قينه قلت يوم تهم زبلو خالد مخلد في النار مقالبي لذلك ياكم فائده حتوصلكم عقيده أهل السنه والجماعه لا كمتم مرجئه زدانها خسرح لا يؤثر في ايمانك زبولون ايكون عقيده اهل السنه والجماعه كمتم خوارج معتزله اباخره خالد مخلد في النار زبولون ايكون إنما عقيده اهل السنه والجماعه وسط في اهل الكبائر انتهيلهم مالتيو هو مؤمن باصل ايمانه اصل الايمان الله ولا زمن تغبره لكن فاسق بكبرته فسقه اتل اما اسلمنا خنوصا ذنبر كان لا زيعه عقيده اهل السنه والجنة. وايضا لا يخلد في النار ابذ الدنيا عين كفر كفر يكون ولا ذنب كبائر تكبر ما لم يكفر بش... ما لم يشرك بالله عز وجل طيب ابا خيرك انت تفردنات وتلك مالتي طبعا اهل السنه والجماعه انت بالمالتي اب نار خالد مخلد يكون اذا رضي خفر له تدليو خفر له مالتي رحم الله رزقنا يخفر له انت بارك الله فيكم كعذبه خينون عذبوا بتازم ب خندت قابو قل قابنا راسونا من قابن تايته مالتي ناجنا موحد رزقنا واضح ان شاء الله موحد رزقنا اب كله جزاء يكون انصمت جننا يا توي ا بدحين ثاني الشيخ رحمه الله فيها انواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال يعني تعذابنا اخيرا اخنت قلتوا تخلينا نسيره نايه ابناء ظلماتي يعني اب حسابات كس كمجي زي بهال يعني برتوكازاسه نار نهايه الدنيا كنا كنا نارنا اخيره اكونت ادفع تسفافيه نهايه اخيرا نار جهنم والعذاب بالله رب غبايد حنان اب ودمصله طبعا صراخه له وحتى اكلاتنا طبعا يقجف كم ذللنا يو بالله ثم نار جاءت رب خابوا ما يقبرنا ربي يقجف ناتي نار منتي نعوذ قون عذاب سلداد سل اللهم صل ما عليه لذلك ربنا ربي يدحنا نبل طيب قال الله تعالى واتقوا النار التي اعدت للكافرين ذا نار فتنقغ وخباء راحظ فتنقغ خب نار لكفاره داليا ذل وقال إن اعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ليشوه الوجوه بيس الشراب وساات مرتفقه سوره الكاف ايه 90 20 ابصرت كهف اياه قصر عسران جاءت تنتهي بلالهم مالتي ان اعتجنا للظالمين نارا بتم عمستي نار الدليل لهم عندنا نار الدليل لهم علينا لكن انتم زعابه عمستم اليوم شركوا بجبرو ان الشركه ابراهيم لظلم عظيم كاب شرك دعبي زنب اج الدنيا لله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ترتك شرك زله شرك غير دف كازله ذنوب وبغفر اخيل لكن شرك لا زياده ازعاب تقطعون رب كابسلمنا وانت وصانا نتقولوا صراحه انا دماني تتوغبر تدبسس عمل الصالح كله تدبسس اذا شرك زيء لذلك نزعته منا رالوم حتى توم بنو رب تزيغفر لهم ابنا راته لكن كنت ازنب وما لشي ربي اغفر لنا احاط بهم سرادقها اتي مكابئ اسني قول تجروم اكاببوم قوسكلن كانوا نابخاد ابواب له وبزباب مساته مالتي مالك خازن النار كما ورد في السنه زي ملائكه زي ابالو تطاويلو صبيمالو مالك لذلك كم تحصرت ويدمان مكابب خمزله النار يرد عنا مالتي مش بدي اتحدب بدي غودنا تخيباتي لا قوم يلا عوتي انا والعياذ بالله رب خبايد حننا ويستغيثوا يغاثوا بما كالمهل يشوي الوجوه ردئنا تيلوك انت امنينا انت تخ... تخائلنا سقي يوم طبعا انتي تغي تغسيتي غتوصيتي غارينك حمدت بالله فتاوياتتي يا مالك ليقضي علينا ربكم ربنده يموتن حنسه عذيبوس ب... ولا عذيبه باليموتن قال انكم ما كستم تصنحكم لسه لسه عنده موت جاي يلال فماين ذهبونا يبل سميون كان رب سبحانه وتعالى قربته قربت. ما حدش قربته يذوق العذاب بتاع عذابك عموما غمسوه من في ما يهابونا قالوا مش ما يهابوا رب سبحانه وتعالى لكن كما يتميتي كلموه ليشوي الوجوه كلموه كالزيت العكر زيت الزقنه مخاتشنه ازي والعياذ بالله وهب ايش والوجوه؟ نقزكم تا ي قبره مالتيو والعياذ بالله يعني لا يسمن ولا يغني من جوع حتى عطش ذلولوس ام كمان قايد حنوم ست الناس ستم ينسون قلق عليهم ولا شيء لذلك حذر از وقت يذكر اين قافل الدنيا خطيت عشاش والنايل يبلة ان بيس الشراب وساءه مرتفقه الى رب سبحانه وتعالى حمق نسيتي نسيتي وذلو اهل النار ما يكون شر شر زفلحه كم زيتتي تنوه زيتن دحرج قال دحر انا غير طبيس قال له الحرق عندي دعكيو تباع لا شيء مالك نذز مس لوابو نسيتي ونسكاني فقطع معهم الى رب سبحانه وتعالى معناتهم كغرس يسبلو لما يزقيمو ساتيو خلو ابدا بالصم هلف بس بولوم يم ساتيو زلو لكن كان معناتهم من سوقا لقراراته مالتي وقال تعالى ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيره رب سبحانه وتعالى نزوم كفار لعنهم ولعن الطرد والابعاد عن رحمه الله كبرحمه ربي اوصوم ذلك يذام وحلت زي اخر يا رب سبحانه وتعالى بغض مضاني خالدين مخلدين في النار وزي لعنه زي لعن كل بلور ملو بملو في لعن جزئي لعن الله من اوى محدثا حدش زمتاسي نعوذ عقوب رب العالمين اللهم الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر لعن الله كذا زبل احاديث بزحله زي لعن جزئي كثيرهم مالت هاي كله لا لانه كله تخاينونكم بالكفر صدماني مولى مولى نيرب ريحو مالتي ودمه تاب ترحما وتو كبرحمان نيرب خالدين فيها ابدا نذر القوم يوم ابذان ارجاء والعياذ بالله لا يجدون وليا ولا نصيرا مخانه زعوتم ودم ما زكل خللهم يلن ان ذاغلن عبا رداني حتى تم مخلوقين صحوهم زنبرو ايد حنومهم ابا نعوس وين تبها له بتانار مساته ولا بالله ولا حدا زعوتهم ويدماني نعاهتهم زت زكاله لهم يلن يوم تقلب وجوههم في النار ويخمن لهم ابزعد زن دورا هوت كشويو ون كله داخل لخمزيل انت حول دجاج سواه رب سبحانه وتعالى يقلبه وبغضوا بيدو كصو غصم خمز تبس قبره هاتوني عاد بدا فرب سبحانه وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار تگماصلت غصم ماك تشوهها يقبل طلب دهرى يمرص كمزن غبرك يا ابن النار ما قلت صلى نزل دراو خطين كلها غمان كتب بس حوله السكح ما بالوك كله اكلاته كتب كله الرسول لنا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسوله سوره الاحزاب الايه 64 الى 66 ابزاء اعزائي اقرب بسبحانه وتعالى بسوره الاحزاب قصر سستان اربعه كساب قصر سستان 60 تايلو يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا بخان ربي تمعزنان يرنا شوفوا بكان توحيد حسنان يرنا بكان من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم تقتلنا يرنا الى التعاسه أسألكم بالله يا شباب اسالكم سؤال هل اذا تعاسازي تغمض قيامه معلتي هذا قوم فتبقى حذر ابزخ لنا ابز الدنيا خلنا احنا نتعسلن نخي ودق كفرحله مرات النزر عالم كتبس مخانوا اب نار والعياذ بالله كعتم مخانوا اكلات خلوا غعقع قبل خلو كله بنار اذا قلي يكون مالتي صحم كمان اندحر ودقاه كانت اباكه همين كانوا صح ولا لا ويش مع اب قرهام زياديو عندي دهكه ويتبن مالتي عذاب النار اب اخره عذبه سبصاف عذاب كبزي ارهقنا اننا نربي كل من يغبى كبون كاب, لن كاب, كاب شركي كبتي والعياذ بالله كفرات كبدعاتات حدش نغير رسول الله صلى الله عليه وسلم زي جبرو نزغديفنا توحيدنا حذر كمو سنة نبي رسول الله صلى الله نحز فهمنا الصحابه خلونا له صحابه نزيدين يز خماي غيرهم تردي امه ونبل رسول الله عليه وسلم تاع عزيز ومونا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم انت عزيز ومونا لازم نقدنا يا ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا نخي اذا تقوينو رب سبحانه وتعالى رحيم كرحمنا انت هم حاجه ساب انت غره بغفله ابز الدنيا ها لولو يا حلو لا توحيد يتعلم لا سنه يتعلم ابشركي اندحرت بيلو اندحرت ثلاثه تزوع الكوينو اند جناون والعاد بالله سنهنا الرسول صلى الله عليه وسلم من قد الرسول صلى الله عليه وسلم قدفو نبي دعات حدش رسول جاء عززوه ككبرون كله ازي طريق النار ازي كبر من قدنا جهنم يزخاي زوله ربك الرحمن له دي تغاتموا ابي ربي لكن زمن قدزي كاب زمن قدزي خرخ قال له ما قلت رسول زي قبره اي نقبر مال دماني جبن يكون مغنيته رسول الله عليه وسلم يعني ذروني على ما تركتكم عليه لكم حتى تلقون على الحوض له حساب طب شركي ردبيه حننا وباذن الله تبارك وتعالى دماني ابتي السنه ابتدع والسلفيه قطيب بلنا السلف هم الصحابه رضوان الله عليه وعلى راسهم الصحابه تقدمت سلف قداموت مالتي لكل كل قداموت ما صحابه صحابه دماني وحي قردهم كلهم يرمي الرسول صلى الله عليه وسلم وحي قردهم كلهم يرمي اذا كون بارك الله فيكم حضره كان نفسي جميرك توحيد نحز توحيدنا نتعلم سنان نتعلم كابشركي نتنكر انتي موخانو شركي نتعلمه كم اون كابتي بدعاتات رسول زي جبرو ونغرات نرحا قبلكم ساعه اخيرا سذله ان شاء الله بزعب الإيمان باليوم الاخر ابزمه نسومون رد عمرنا عاف يعني هذا لنا القبر انتي تبهي لنا حتىتنا قبرنا عذاب القبر اتى نعيم القبر كما يمثل كل زي الرسول صلى الله عليه وسلم تغسوه تغسلناه يا الشيخ من غسيمين ان شاء الله تبارك وتعالى اكتب لي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته